وقال الملك توني به فلما جاءه الرسول قال رجع إلى ربك فاسأله ما بال مسوات الله قطعنا أيديه إن ربي بكيدهن علي